يؤدي ذلك ي ومنهم من ينتمنوا بانهم د ي ن قالوا ليس علينا في ا ل أ م ي ن سبيل ويقولون على الله ا ل ك ذ ب وهم يعلمون فلا من ا غ ف

و ي موسوعه ا ن ثمنا ه م قليلا النابلسي خ للعلوم إليهم الاسلاميه ي ولهم عذاب أليم وإن

منهم ل ف ر ي ق ا يلون س ه م عن ا ل ك ت ا ب تحسنوه ل وما ه و من ا ل ك ت ا ب و و ي ق ل و ن ه

ث م جاءكم ر س و ل ع ه ا ل م ا معكم ل ت س ي للعلوم ن به أقررتم ا ل ا س ل ك م ي ه

لا نفرق بين موسوعه ن ه م ن النابلسي م ي ا ل ل ع ل ة م ن الاسلاميه خ ر اسماء الله الحسنى ق و

فيها لا ي ص ف ق ع ن ه م العذاب ولا هم ينظرون إ ل ا الذي نتابوا من بعد ذلك و أ ص ل ح و ا ف إ ن الله غفور رحيم إن ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا بعد إ ي م ا ن

أدابه. أولئك ل ه موسوعه عذاب أليم م النابلسي ي و ا كفار ق ب للعلوم من ح د ه الاسلاميه أ ر ض ه ب و